الدنيا وعلى ناس مش خدت ولا اتزقلت ويكل يدك طير شيو شيو مش عايزك يا كانك دبر ينسى الناس الحر رجعت وين في الشاص يا مكانك روح انا عارفك متغاص من كلمه شبح وامبراطور و رفعنا رايدنا جهدنا بأرض المت <تصفيق> انا هنه هنه هتدل و يدن في الوش هيتعديل الكبور تعيّل <تصفيق> هارت الملكم صارت الصحنة شابان قطعين قريب السرك و ضرب السلك و بيلاقب الحور على الدنيا و على ناسها شفا من أصبح دا وسواسها و كلمة حب من دوتها كله بيجري كله جايين على بعضه تلاقيه وتلقى الكل بتشائم كان دائم كانش الفرحان حلو ما كانش الفرحان حلو ريقي فكيها الحزنه عيني عيونه بيشيب سر الحياه وصل اسم الهم ما تقدر كل بيت كل بيت وانا مخوفني الجرسان من الوجع شايل وعلى الايام من حيل ومن فاعل ومن قيل بجدتت لا قدر لا طلعت له ليه خسرتك قاعد قعدك قاعديها نروح للحاجه تسلها عشان محروم ومتزلم عشان محروم ومتزلم ست الوعي سيف كيف ويكره وي واللي بيشفى كانك صورت كيف والكور دي يا بنت الوطن اخواتنا تسقط الدنيا كلها بتتفاي اخواتنا كلها بتتفاي اللي يحكي من الاخر يا عم وسع والتاخر قصاري ايكو بيما على الدنيا بحور على الدنيا بحور ثاني <تصفيق> دوات والبنت تروح وترسم فيها وتطمح وكتم دوي الجروح ومن سن ال15 في قلبي متغير وفجأه من القمر قرب جنب تكفر و تتدور و زي الشمس بتنور و سبحان رب ما زور جملها اللي بياخد العين لجلها قرس برطاني كترفو نقلها ساي بقيت من ابوها بتقالي و مضغط علي ما بقتش انا قاعد وسامي الحب لي راشد لو انت في الغرام ماشي انت حبي و غرام يا, يا الملعب مسكتك بقيت مشهور يا مسكتي منين ده انا مزيد جاي بره ودي عادنا بخصك ساوي ثلاثيه سحب دبس انا ترخ تر ديره وعلى الاعدا يا مسياء عتوله منها جاريه وكام واحد صبح قصه طريقي فوق السلطه وحاسب يا من غلطه تايد راسك لو بلطه اديني العمر من غصه انا على الارض جبت زلزل ولما شفتني اتحول تحت صوتي على الاسفل وهتسوق جنبه تتعبر سيارتو بيحلفوا بيها ويا بصيد في بيها افضل يا ناس هلا شويه انا بتهوب ضروع الدنيا دي قدله ومش ممكن هنقدره وكل الدنيا تشهزله من جاي قدامات علينا فين تغيبت تقوم انا في تقو الكلافه يا دنيا معانا بتعاني لكن ما في الكلام عندي هنقولوا على البحر بودي يا شارع صحاب مش بايع هتعمل نوتات تكبر مع العصابات بنتصدر لصاحب قد بنقدر بحق الصحبه بقى ضالعه بنحت الاحياءنا قريبه ما بننسى وكلام سيمه هنقول عكب اللي مات عقوقات تشلي يا عمي عمي بيزلي كتبقى في وسنة الحياة بيخاف من بحر نوحوده عشان هتقوها تموته عمضو حين بحر تاريخ وده بتعفتوا تفوته شبين الاناطير يا عمي تفوس على الاعداء بودها الرياس عسا والعجوز يزور عمي الناس يسجدها ناس كتير منا بدخير وانا عارف مين الغابير سامرميش والفادة الصغير فاردش بين الاناديل خلص خلص نغن وده وزح بكلام